وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّمَا Min ona olanlar, evvel Allah'ı hatırladıklarında kalpleri açıldı ve Allah'ın ayetlerini anlattıklarında imanı arttırdılar ve Rabblerine الذين يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم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 وَتَنَوَّدُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ قَوْلُهُ يَبْطُلُ الْبَاطِلُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Ağzı Allah'tan Şeytan'ın Rijim. Bismillahi R Rahman R Rahim. Yz tesstiythun Rabbekum, fas tejabalikum. Anni muttukum, bi alfim min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 İz yuvashikumun nu'asa amanatan minhu ve yunazzilu alaykum minassamai ma'an liyutahhirakum Li yutahirakum bhi ve yuzhib ve ala kulubikum ve yuzbibt bhi aqdam. Yuziyupi ila بِالَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ بِأَنَّهُمْ İllâhe ve Resûlühü ve men yuşıkk ve lil يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا مُتَحَرِّفَ لِلْقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا هُوَ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 Zalikum ve anna allaha muhin keydil kafirin. İn testaftihu faqad jaaekumu alfath. Wa in tanthu fa huwa khayruun lakum. Wa in ta'udu na'udu. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 تواب عند الله الصم البقم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم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 تَقُو فتنة تصيبن الذين ظلموا خصا واعلم ان الله شديد العقاب وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَىكُمْ فَأَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ طيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله تعلمون وَاعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا Sakallah, yijgal kum ve kafir kum ve yufir kum. Vallahu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 Düne anı, Mezhep el Haram ve ma kanu auliya. İn auliya uhu illa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 tu al sabila fe sayufiqunha thumma takunu alayhim hasratan thumma Lýmîs Allahu al Khabis min al-Tayyib ve yjgala al-Khabis baglhu al-Baglîn fýrkkumuhu jmiyân fýjgalahu قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَرْتَهُ يُؤْثَر لَّهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُدّوا فَقَدْ مَرَّتْ سُنَنُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تكون inn kulluhu lillah fa in tahafu fa inna allaha bima نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Ve'lemu An-maa vanimtun min şeyin Faham lillahi khumusam Ve'lil rasul Ve'lil kurbâ Ve'lil yatâma Ve'lil yatâma Ve'lil yatâma Ve'lil yatâma وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبَدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اذ انتم بالعدوه دنيا وهن بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولن تباعد تُم لَخَتَلَفْتُمْ فِي الْمِعَادِ وَلَا كِلْ يَقُضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَمْ بَيْنَ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَمْ بَيْنَ وَيَحْيَى مَنْ حَيَى وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُلْقِي كَفَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَمْ أَرَكَ حُلُمًا كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 وَلَا تَكُونَ كَأَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَئِنْ أَتَيْتَهُمْ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 فالله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرى هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم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 لا يغيرون ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم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 وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إنهم لا يعجزون وعدو لهم ما استطعتم من قوته و رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلم لهم.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 İnnehu al-Şamīʿ al-ʿAlīm. Ve inyudu ey yxdguk, fainn ʿasbuk Allah.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 فَفَاللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنَّ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنَ وَإِنَّ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ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 لولا كتاب من الله سبق لكم في ما أخذتم عذاب عظيم فكل مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله İn Allah rafıur rahim, cedak Allahu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 يا eyyüha النبي قل qul في fii من kum يعلم الله في قلوبكم illāhu fii qlūbikum مما yu'tikum منكم mimmā لكم والله vayagfir lakum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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فعليكم نصر إلا على قوم بينكم و ميثاق و بما تعملون بصير والذين كفروا بعوهم إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهجوا وجاهدوا في سبيل الله والذين لا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ مَوْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ منكم وَأُلُؤُلِ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوَلَّ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ